Y wow. L wow. one ان قال لك ان Ammi ان ذلك I mean, I وَلَهُ مَنْ فِي الثَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَالِسُونَ والذم من المن ولو المهل الأعلى